ب س م الله والحمد وصلاة والسلام الله لله على رسول الله يسر ت س ج ي ل ا ت الراية الإسلامية ب ا ل ر ي ا ض أن ت ق د م لكم هذه ا ل والتي م ح ا ض ر ة ه ي ب ع ن و اعمال ن مسائل ل ي ة متعلقة ب ج ن ة لفضيلة الشيخ الدكتور ع ب د ا ل ك ر ي م ا ب ن عبد الله السلام ل الخضير ل ه ا عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسوله نبينا محمد و على آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد فتقدم من تكلم في هذا الموضوع خ م س ة من خير من يتكلم في هذا الباب نحسبهم الله و حسيبهم ولا أ د ر ي ماذا أ ب ق و ا لنا من المسائل ا ل م ت ع ل ق ة بهذا الموضوع الحادي للمسلم على العمل و العنوان الذي يشمل هذه الدروس قراته و أ ر ا ه ا ل آ ن كتب غ ا ي ة فهل ا ل ج ن ة غ ا ي ة أ و ا ل غ ا ي ة رضا الرب أ و أ ن الله جل و علا ما ذكرها في كتابه و على لسان نبيه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ل ا لتلاحظ في القصد و أ م ا القصد أ و ل ا و آ خ ر ا ف و رضا ل ل ه جل و علا تحقيق ما خلق ا ل إ ن س ا ن من أ ج ل ه و هو ع ب و د ي ة الله جل و علا هذه ا ل غ ا ي ة و إ ذ ا ذكر ما يمكن ملاحظته أ ث ن ا ء العمل سواء كان من أ م ر الدنيا أ و من أ م ر ا ل آ خ ر ة فملاحظته لا تضر بالعمل إ ذ ا جاء الحث على ذكر من ا ل أ ذ ك ا ر مثلا و أ ن ه سبب لحفظ ا ل إ ن س ا ن أ و لطول عمره أ و ل ك ث ر ة ماله ثم لاحظ هذا ا ل أ م ر الذي ذكر في النص ف إ ن ملاحظته لا تؤثر إ ل ا إ ذ ا كان ذلك و الباعث ا ل أ ص ل ي من غير نظر إ ل ى امتثال ما جاء عن الله و عن رسوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فمثلا من سره أ ن ينسا له في أ ث ر ه و ن ب س ط له في رزقه ف ل ي ص ر ه لو أ ن شخصا قال هذه ا ل غ ا ي ة و هذا المقصد الذي جاء في هذا الحديث للحث على هذا العمل الصالح لو كانت ملاحظته مؤثره في العمل خ ا د ش ة للاخلاص ما ذكر في الخبر إ ذ ا كان الباعث ل ل إ ن س ا ن على البر و ا ل ص ل ة هو مجرد أ ن يطول عمره و يبسط له في رزقه غير ملاحظ ر ض ى الله جل و علا ف إ ن هذا يحصل له ما قصد و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى و لكن إ ذ ا كان الباعث على أ ص ل العمل هو ما يرضي الله جل و علا امتثالا و تحقيقا ل ل أ د ل ة ا ل ق ط ع ي ة من نصوص الكتاب و ا ل س ن ة التي جاءت بالبر و ا ل ص ل ة تحث على البر و ا ل ص ل ة إ ذ ا كان هدفه ا ل أ ص ل ي رضا الله جل و علا و لاحظ ما جاء في النص أ ن ه يبسط له في رزقه و ي ن س أ له في أ ث ر ه هذا لا يؤثر عدم ا ل إ خ ل ا ص في البر عدم ا ل إ خ ل ا ص يعني انتفاء ا ل إ خ ل ا ص ب ا ل ك ل ي ة من البر و ا ل ص ل ة و م ل ا ح ظ ة ما رتب على ذلك من أ م ر و م ص ل ح ة د ن ي و ي ة لا يتحقق في العمل قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ن م ا الاعمال بالنيات قد يتحقق له و إ ن م ا لكل امرئ ما نواه لكن لن يتحقق له أ و ل الحديث ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى في الحديث و فرق بين إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات وبين إ ن م ا لكل امرئ ما نواه وعلى هذا كون ا ل إ ن س ا ن المسلم يجعل ا ل ج ن ة غايته او يجعل الحور العين غايته مثلا جاء ذكر هذه ا ل أ م و ر ا ل م ش ج ع ة من النعيم المقيم وما اشتملت عليه ا ل ج ن ة مما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه ا ل أ م و ر م ش ج ع ة كما أ ن ه بالمقابل إ ذ ا خاف من النار ومن عذاب النار هل نقول إ ن من رجا ا ل ج ن ة رجاؤه لله ومن خاف النار خوفه لله أ و الرجاء ل ل ج ن ة والخوف للنار هذه م س أ ل ة م ش ك ل ة وقد تشكل على كثير من طلاب العلم نقول الله جل وعلا هو الذي جعل ا ل ج ن ة ثوابا للمطيع والنار عقابا للعاصي ومثال ذلك لو أ ن شخصا بيده عصى ولله المثل ا ل أ ع ل ى بيده عصا وهددك بالضرب أ و بيده سيف هل خوفك من السيف أ و من حامل السيف ف إ ذ ا خفت النار ف أ ن ت خائف من الذي جعلها عقابا لك إ ذ ا عصيت الله جل وعلا و إ ذ ا رجوت ا ل ج ن ة ف إ ن م ا ترجو الله جل وعلا الذي جعلها ثوابا لك بعضهم يقول بعض الطوائف يقولون لا يجوز أ ن يلاحظ في العمل ويراعى غير الرب جل وعلا ورضاه ومحبته ويستدلون على ذلك باخر آ ي ة في س و ر ة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا و م ل ا ح ظ ة ا ل ج ن ة والخوف من ا ل ل ه هذا كله من ا ل إ ش ر ا ك نقول هذا ك ل ا م ليس ب ص ح ي ه والكلام باطل ولو كان هذا كلام صحيحا لما طفحت النصوص نصوص الكتاب و ا ل س ن ة بذكر ا ل ج ن ة والترغيب فيها وذكر النار والتحذير منها ع ل ى هذا هل فيه إ ش ك ا ل في العنوان غايتي نعم المقصود هو رضا الله جل وعلا الموصل إ ل ى جناته وعلى كل حال مثل ما ذكرنا إ ذ ا كان العمل عمله ا ل إ ن س ا ن مخلصا فيه لله جل وعلا محققا حديث إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات فلا يضرهما ط ر أ بعد ذلك من الغايات التي والبواعث التي جاءت في كتاب الله و س ن ة رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلا تؤثر في العمل لكن بعض الناس يركز على شيء في ا ل ج ن ة مثل الحور ا ل ع ي ن يجعل هذه ا ل غ ا ي ة وهي الهدف نقول أ ع ظ م نعيم في ا ل ج ن ة هو التلذذ ب ر ؤ ي ة الباري جل ل و ح ل هذا هو أ ع ظ م نعيم أ ع ظ م من نعيم الحور العين مع أ ن ا ل ر غ ب ة في الحور العين وكون هذا حاث على العمل هذا ما في إ ش ك ا ل ل أ ن ه جاءت به النصوص فنفرق بين أ ن يكون هذا هو ا ل أ ص ل الباعث على العمل ليخالف إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات أ و يكون في ضمن العمل مكمل للعمل الذي جاء الحث عليه فيكون داخلا في قوله و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى إ ذ ا عرفنا هذا المسائل التي طلبت في هذا الدرس مع أ ن ه ا لم تتحرر لدي ل أ ن ا ل أ خ و ة الذين سبقونا لهذه الدروس ما أ د ر ي من الموضوعات التي تطرقوا لها والذي أ خ ش ا ه كل ما أ خ ش ا ه التكرار و أ ع ر ض لمسائل م ت ع ل ق ة ب ا ل ج ن ة مسائل ع ل م ي ة م ت ع ل ق ة ب ا ل ج ن ة وهي م ش ك ل ة وفيها خلاف بين أ ه ل العلم يغلب على ظني أ ن من سبقني لم يتعرض لها اولا ً ما الجنه ة وما تعريف ا ل ج ن ة ف ي أ ب ي ا ت ا ب ن القيم رحمه الله تعالى في نونيته نذكرها في آ خ ر ا ل م ح ا ض ر ة إ ن شاء الله تعالى ا ل ج ن ة كما يقول الراغب ا ل أ ص ب ه ا ن ي في ا ل م ب ر د ا ت يقول أ ص ل الجن ستر الشيء عن ا ل ح ا س ة ستر الشيء عن ا ل ح ا س ة يقال جنه الليل و أ ج ن ه و جن عليه فجنه ستره و أ ج ن ه جعل له ما يجنه كقولك قبرته و أ ق ب ر ت ه وسقيته و أ س ق ي ت ه وجن عليه كذا ستر عليه يقول الله عز وجل فلما جن عليه الليل ر أ ى كوكبا والجنان القلب القلب لكونه مستورا عن الحاسه, لكونه مستورا عن الحاسة هذا هو الاصل ل أ ن ه محبوس بالقفص في الصدر و الظهر هذا هو ا ل أ ص ل فيه لا يقول أ ن الجنان ا ل آ ن يمكن الاطلاع عليه بالعمليات الجراح ي ة هذا خلاف ا ل أ ص ل و الجنان القلب لكونه مستورا عن ا ل ح ا س ة و المجن والمجنه الترس الذي يجن صاحبه يقول الله عز و جل اتخذوا ايمانهم ج ن ة و في الحديث الصوم ج ن ة ه يستترون ب أ ي م ا ن ه م عن المنافقين والصائم يستتر بصيامه ويقيه صيامه ويستره عن عذاب الله جل وعلا ومن ذلك الجنين ل أ ن ه مستور في الظلمات الثلاث والجن مستترون عنا لا نراهم وكذلك الجنون ا ل آ ف ة التي تغطي وتستر العقل عن م ز ا و ل ة ما يزاوله غيره ممن لم يتصف بوصفه و ا ل ج ن ة كل بستان ذي شجر يستر ب أ ش ج ا ر ه ا ل أ ر ض يقول الله جل و علا لقد كان لسبا في مسكنهم آ ي ة جنتان ع يمين وشمال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ولولا اذ دخلت جنتك ك ل ه ذ ه بساتين قيل وقد تسمى ا ل أ ش ج ا ر الساتره ج ن ة وعلى ذلك حمل قول الشاعر من النواضح تسقى أ و تسقي النواضح ج ن ة سحقاء يعني أ ش ج ا ر م ر ت ف ع ة ع ا ل ي ة وسميت ا ل ج ن ة يعني بهذا الاسم إ م ا تشبيها ب ا ل ج ن ة في ا ل أ ر ض التي هي البستان و إ ن كان بينهما بون شاسد فرق كبير بين بستان في الدنيا وبين ا ل ج ن ة التي أ ع د ه ا الله ل أ و ل ي ا ئ ه إ ذ ليس في جنان الدنيا مهما عظمت مما في ج ن ة الخلد إ ل ا ا ل أ س م ا ء كما يقول ب ن عباس إ م ا تشبيها ب ا ل ج ن ة في ا ل أ ر ض و إ ن كان بينهما هذا البون الشاسع والفارق الكبير و إ م ا لستر نعمها عنا المشار إ ل ي ه ا بقوله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من قره اعين أ خ ف ي الجزاء ل أ ن ه م أ خ ف و ا العمل تتجافى جنوبهم عن المضاجع أ خ ف و ا العمل ف أ خ ف ي لهم الجزاء قال ابن عباس رضي الله عنهما إ ن م ا قال جنات إ ن م ا قال جنات بلفظ الجمع لكون الجنان سبعا لكون الجنان سبعا ج ن جنة الفردوس و ج ن ة عدن و ج ن ة النعيم و دار الخلد و ج ن ة ا ل م أ و ى و دار السلام و عليين فالجنان سبع إ ذ ا عرفنا هذا فمما يتعلق ب ا ل ج ن ة من المسائل ا ل ع ل م ي ة ا ل ج ن ة التي أ س ك ن ه ا الله جل و علا آ د م قلنا يا آ د م اسكن أ ن ت و زوجك ا ل ج ن ة سكنها م د ة ثم حصل ما حصل من ا ل أ ك ل من ا ل ش ج ر ة ثم عوقب باباطه إ ل ى ا ل أ ر ض هذه ا ل ج ن ة هل هي ج ن ة الخلد أ و ج ن ة في ا ل أ ر ض كلام طويل ل أ ه ل العلم يعني أ ف ا ض ا ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله عليه في أ و ا ئ ل مفتاح دار ا ل س ع ا د ة و أ ي ض ا في حادث ا ل أ ر و ا ح افاض في ذكر ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ د ل ة التي يستدل بها كل طرف ممن يقول انها هي ج ن ة الخلد أ و يقول انها ج ن ة أ خ ر ى في ر ب و ة ومرتفع من ا ل أ ر ض يقول الله جل وعلا وقلنا يا آ د م اسكن أ ن ت وزوجك ج ن ة و ك ل منها رغدا حيث شئتما ولا ت ق ر ب هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين ف أ ز ل لهما ل ش ي ط ا ن عنها ف أ خ ر ج ه م ا مما ك ا ن فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم ف الارض مستقر ومتاع الى حين يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وقد اختلف في ا ل ج ن ة التي أ س ك ن ه ا آ د م أ ه ي في السماء أ و في ا ل أ ر ض ف ا ل أ ك ث ر و ن على ا ل أ و ل قد يقول قائل هذا الخلاف الذي أ ط ا ل العلماء في بحثه وتقريره والاستدلال له هل يترتب عليه ف ا ئ د ة ع م ل ي ة أ و لا يعني تضييع الوقت في مثل هذه المسائل هل يترتب عليها فائده ولم يترتب عليها ف ا ئ د ة وهل يلزم من كل م س أ ل ة تبحث أ ن يكون لها ف ا ئ د ة ع م ل ي ة و ث م ر ة للخلاف أ و أ ن هناك من المسائل ا ل ع ق د ي ة ا ل ع ل م ي ة التي لا يلزم أ ن يكون هناك لها اثر عملي مرئي هذه من المسائل التي بحثت في كتب أ ه ل العلم سواء كانت في التفاسير أ و في كتب العقائد أ و غيرها على كل حال هي م س أ ل ة م ع ر و ف ة عند أ ه ل العلم و م ق ر ر ة و الخلاف فيها طويل يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى و قد اختلف في ا ل ج ن ة التي أ س ك ن ه ا آ د م أ ه ي في السماء أ و في ا ل أ ر ض ف ا ل أ ك ث ر و ن على ا ل أ و ل ف ا ل أ ك ث ر و ن على ا ل أ و ل يعني هي التي في السماء و حكى القرطبي عن ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل ق د ر ي ة القول ب أ ن ه ا في ا ل أ ر ض يقول ابن كثير و س ي أ ت ي تقرير ذلك في ا ل أ ع ر ا ف إ ن شاء الله تعالى و نحن نذكر كلام القرطبي ل أ ن ابن كثير أ ح ا ل عليه يقول القرطبي في تفسيره ا ل ج ن ة البستان ا ل ج ن ة البستان وقد تقدم القول فيها ولا التفات لما ذهبت إ ل ي ه ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل ق د ر ي ة من أ ن ه لم يكن في ج ن ة الخلد وانما إ ن م ك ا في جنة بأرض ع د كان في ج ن ة ب أ ر ض عدن يقول القرطبي واستدلوا على بدعتهم ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ع ق د ي ة ا ل آ ن صارت بين اهل ا ل س ن ة و ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل ق د ر ي ة فتبحث على أ س ا س أ ن ه ا م س أ ل ة ع ق د ي ة و استدلوا على بدعتهم ب أ ن لو كانت ج ن ة الخلد لما وصل إ ل ي ه ا إ ب ل ي س ب أ ن لو كانت ج ن ة الخلد لما وصل إ ل ي ه ا إ ب ل ي س ف إ ن الله تعالى قال لا لغو فيها و لا ت أ ث ي ر الان ابليس ما الذي جعله يطرد من ر ح م ة الله و جعله يستحق ا ل ل ع ن ة العصيان ترك ا ل أ م ر ا ل إ ل ه ي الرب جل و علا يقول اسجدوا ل آ د م و رفض ان يسجد فهل في هذا ما يمنع أ ن ه يدخل ا ل ج ن ة قبل ذلك قبل اللعن و الطرد ما في ما يمنع يقولون استدلوا على بدعتهم ب أ ن ه لو كانت ج ن ة الخلد ي لما وصل إ ل ي ه ا إ ب ل ي س ف إ ن الله تعالى قال لا لغو فيها ولا ت أ ث ي م و قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا و قال جل و علا لا يسمعون فيها لغوا ولا ت أ ث ي م إ ل ا قيلا سلاما سلاما و هذا النفي لسماع اللغو و الكذاب و ا ل ت أ ث ي م ولا يسمعون منهم الذين نفي سماعهم هم أ ه ل ه ا الذين خلقهم الله لها يعني بعد استقرارهم فيها و أ ن ه لا يخرج منها أ ه ل ه ا لقوله وما هم منها بمخرجين و أ ي ض ا ف إ ن ج ن ة الخلد هي دار القدس قدست عن الخطايا والمعاصي تطهيرا لها وقد لغى فيها إ ب ل ي س وكذب و أ خ ر ج منها آ د م وحواء بمعصيتهما قالوا أ ي ض ا عن ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل ق د ر ي ة قالوا وكيف يجوز على آ د م مع مكانه من الله وكمال عقله كيف يجوز على آ د م مع مكانه من الله وكمال عقله أ ن يطلب ش ج ر ة الخلد وهو في دار الخلد والملك الذي لا يبلى هذه من أ د ل ت ه م من أ د ل ت ه فالجواب يقول القرطبي فالجواب أ ن الله تعالى عرف ا ل ج ن ة ب ا ل أ ل ف واللام عرف ا ل ج ن ة ب ا ل أ ل ف واللام ومن قال أ س أ ل الله ا ل ج ن ة لم يفهم منه لم يفهم منه في تعارف ا ل ح ل ق إ ل ا طلب ج ن ة الخد لم يفهم منه في تعارف الخلق إ ل ا طلب ج ن ة الخلد يعني حينما يقول ا ل إ ن س ا ن في دعائه وهو ساجد أ و في قنوته أ و في أ د ب ا ر الصلوات أ و في أ مواطن ا ل إ ج ا ب ة أ س أ ل الله ا ل ج ن ة هل ينصرف الذهن إ ل ى أ ن هذه ا ل ج ن ة بستان بستان ر آ ه و أ ع ج ب ه أ و يطلب الله بستان أ ي بستان أ و يطلب ج ن ة الخلد في عرف الناس كلهم إ ذ ا أ ط ل ق ت ا ل ج ن ة انصرفت إ ل ى ج ن ة الخلد لكن أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة مثلا دلت القرائن و سياق الكلام إ ل ى أ ن ه ا ليست ج ن ة الخلد إ ن م ا هي بستان و لا يستحيل في العقل دخول إ ب ل ي س ا ل ج ن ة لتغرير ادم هذا كلام القرطبي و قد لقي موسى آ د م عليهما السلام فقال له موسى أ ن ت أ ش ق ي ت ذريتك و أ خ ر ج ت ه م من ا ل ج ن ة ف أ د خ ل ا ل أ ل ف واللام ليدل على أ ن ه ا ج ن ة الخلد ا ل م ع ر و ف ة فلم ينكر ذلك آ د م ولو كانت غيرها لرد على موسى قال لما خرجت انتقلت من أ ر ض إ ل ى أ ر ض ومن أ ر ض في بستان فيها بستان في عدن من ن ا ح ي ة عدن أ ن ت ق ل إ ل ى أ ر ض أ خ ر ى و أ س و ي بستان آ خ ر ف أ د خ ل ا ل أ ل ف واللام ليدل على أ ن ه ا ج ن ة الخلد ا ل م ع ر و ف ة فلم ينكر ذلك آ د م ولو كانت غيرها لرد على موسى فلما سكت آ د م على ما قرره موسى صح أ ن الدار التي أ خ ر ج ه م الله عز وجل منها بخلاف الدار التي أ خ ر ج و ا إ ل ي ه ا فصح أ ن الدار التي أ خ ر ج ه م الله عز و جل منها بخلاف الدار التي أ خ ر ج و ا إ ل ي ه ا يعني لو كانت ج ن ة بستان في ا ل أ ر ض ما صار هناك فرق بينها وبين بستان آ خ ر لكن هناك فرق بين ا ل ج ن ة التي أ خ ر ج و ا منها و ا ل ج ن ة أ و الدار التي أ ه ب ط و ا إ ل ي ه ا و أ م ا م ح ت ج و ا به من ا ل آ ي ه ل س ا ب ق ه لا يسمعون فيها لغو ولا ت أ ث ي م ا لا يسمعون لغو ولا ك ذ ا ب ة و أ م ا م ح ت ج به من ا ل آ ي فذلك إ ن م ا جعله الله فيها بعد دخول أ ه ل ه ا فيها يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يمتنع أ ن تكون دار الخلد لمن أ ر ا د الله تخليده فيها وقد يخرج منها من قضي عليه بالفناء وقد يخرج منها من قضي عليه بالفناء وقد اجمع أ ه ل ا ل ت أ و ي ل على أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة يدخلون ا ل ج ن ة على اهل الجنة ويخرجون, الجنة, على الجنه ويخرجون منها وقد دخلها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء ثم خرج منها و أ خ ب ر بما فيها و أ ن ه ا هي ج ن ة ا ل ق ل د حقا و أ م ا قولهم إ ن ا ل ج ن ة دار القدس وقد ط خ ر ه ا الله تعالى من الخطايا فجهل منهم فجهل منهم وذلك أ ن الله تعالى أ م ر بني إ س ر ا ئ ي ل أ ن يدخلوا ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة أ ن يدخلوا ا ل أ ر ض ا ل م ق د س ة وهي الشام و أ ج م ع أ ه ل الشرائع على أ ن الله تعالى قدسها و قد شوهد فيها المعاصي و الكفر و الكذب و لم يكن تقديسها مما يمنع فيها المعاصي و كذلك دار القدس يعني هذا التقديس كوني و لا شرعي نعم تقديس شرعي يعني يجب أ ن تقدس لكن ما قدسك أ م ا لو كان أ م ر ا كونيا ما وقع خلافه و قال أ ب و الحسن بن بطال و قد حكى بعض المشايخ أ ن أ ه ل ا ل س ن ة مجمعون على أ ن ج ن ة الخلد التي أ ه ب ط منها آ د م عليه السلام أ ن ج ن ة الخلد هي التي أ ه ب ط منها آ د م عليه السلام فلا معنى لقول من خالفهم و قول كيف يجوز على آ د م في كمال عقله ان يطلب شجره الخلد وهو في دار الخلد أ ن يطلب ش ج ر ة الخلد وهو في دار الخلد فيعكس عليهم أ ن بدلا من أ ن يكون هذا دليلا لهم يكون دليلا عليهم فيعكس عليهم ويقال كيف يجوز على آ د م وهو في كمال عقله أ ن يطلب ش ج ر ة الخلد في دار الفناء إ ذ ا قلنا انه في دار الخلد كيف يطلب ش ج ر ة الخلد و في دار الخلد طيب أ ن ت م تقولون ه في دار ا ل ف ن ا في ا ل أ ر ض كيف يطلب ش ج ر ة الخلد و في دار ا ل ف ن ا مع كمال عقله هذا ما لا يجوز على من له أ د ن ى مسكه من عقل فكيف ب آ د م الذي هو أ ر ج ع الخلق عقلا على ما قال أ ب و امامه على ما ي أ ت ي ثم ذكر قول أ ب ي امامه لو أ ن أ ح ل ا م بني آ د م منذ خلق الله الخلق وضعت في ك ف ة ميزان و وضع حلم آ د م في ك ف ة أ خ ر ى لرجحهم و معلوم أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ش ر ف و اعظم من آ د م عليهما ا ل ص ل ا ة و السلام فيستثنى من هذا كيف نستثني النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قول لو أ ن أ ح ل ا م بني آ د م منذ خلق الله الخلق وضعت في ك ف ة ميزان إ ل ى آ خ ر ه هذا مقتضاه أ ن ه مرفوع والخلاف في دخول المتكلم في كلامه معروف بين أ ه ل العلم فعلى هذا لا يدخل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذا ك ل ا م ل أ ن ه هو الذي تكلم به وقد قال الله تعالى ولم نجد له عزما فطالب بن القيم رحمه الله تعالى في تقرير هذه ا ل م س أ ل ة ب أ ق و ا ل ه ا وذيولها بعد أ ن أ ف ا ض في ذكر ا ل ح ك م ة في إ ه ب ا ط آ د م من ا ل ج ن ة في مفتاح دار ا ل س ع ا د ة قال قالت ط ا ئ ف ة منهم أ ب و مسلم و منذر ا بن سعيد البلوطي و غيرهما إ ن ه ا إ ن م ا كانت ج ن ة في ا ل أ ر ض في موضع عال منها م لا أ ن ه ا ج ن ة ا ل م أ و ى التي أ ع د ه ا الله لعباده المؤمنين يوم ا ل ق ي ا م ة وذكر منذر بن سعيد هذا ا ل خ و ل في تفسيره عن ج م ا ع ة فقال و أ م ا قوله ل آ د م أ س ك ن أ ن ت وزوجك ا ل ج ن ة ف ق ا ل ا ل ط ا ئ ف ة أ س ك ن الله تعالى آ د م صلى الله عليه وسلم ج ن ة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم ا ل ق ي ا م ة و قال آ خ ر و ن هي ج ن ة غيرها جعلها الله له و أ س ك ن ه إ ي ا ه ا ليست ج ن ة الخلد قال وهذا قول ع ن القول الثاني قول تكسر الدلائل ا ل ش ا ه د ة تكسر الدلائل ا ل ش ا ه د ة له و ا ل م و ج ب ة للقول به ل أ ن ا ل ج ن ة التي تدخل بعد القيامه هي من حيز ا ل آ خ ر ة هي من حيز ا ل آ خ ر ة وفي اليوم ا ل آ خ ر و أ ط ا ل في ذكر أ د ل ه هذا القول إ ل ى أ ن قال و قد روي عنه أ ن ه قال ل أ م ح ا ر ث ة عنه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه قال ل أ م ح ا ر ث ة لما قالت له يا رسول الله إ ن ح ا ر ث ة قتل معك ف إ ن كان صار إ ل ى ا ل ج ن ة صبرت و احتسبت و إ ن كان صار إ ل ى م ا سوى ذلك ر أ ي ت ما أ ف ع ل فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أ و ج ن ة و ا ح د ة يعني هل لا يوجد ا ل ج ن ة و ا ح د ة إ ن م ا هي جنان إ ن م ا هي جنان إ ن م ا هي جنان ك ث ي ر ة ف أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم أ ن لله جنات ك ث ي ر ة فلعل آ د م أ س ك ن ه الله ج ن ة من جناته ليست هي ج ن ة الخلد لكن هذه الجنان التي أ ش ي ر إ ل ي ه ا في ق ص ة ح ا ر ث ة هذه الجنان التي أ ش ي ر إ ل ي ه ا في ق ص ة ح ا ر ث ة إ ن م ا هي الجنات التي سبق ذكرها السبب و كلها على ما س ي أ ت ي في ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة نعيمها دائم و ليس ب ف ا ن فهي من دار الخلد قالوا و قد جاء في بعض ا ل أ خ ب ا ر أ ن ج ن ة آ د م كانت ب أ ر ض الهند قالوا ا و ه ذ و إ ن كان لا يصححه ر و ا ة ا ل أ خ ب ا ر ونقله ا ل آ ث ا ر فالذي تقبله ا ل أ ل ب ا ب ويشهد له ظاهر الكتاب أ ن ج ن ة آ د م ليست ج ن ة الخلد ولا دار البقاء ولا دار البقاء وكيف يجوز اذ تابع كلام منذر بن سعيد البلوطي في تفسيره وكيف يجوز أ ن يكون الله أ س ك ن آ د م ج ن ة الخلد ليكون فيها من الخالدين وهو قائل ل ل م ل ا ئ ك ة إ ن ي جائع في ا ل أ ر ض خ ل ي ف ة س ت د ل ا ل ظاهر و ل غير ظاهر ان اسكنه ج ن ة الخلد ليكون من الخالدين ثم يخبر ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن ه جائع في ا ل أ ر ض خ ل ي ف ة مقتضى إ خ ب ا ر ه ل ل م ل ا ئ ك ة أ ن ه سوف يخرجه من هذه ا ل ج ن ة و يسكنه ا ل أ ر ض ليكون خليفه له في أ ر ض ه فلو كانت دار الخلد لكان في هذا خلف في الكلام هذا مشكل ولا غير مشكل وكيف يجوز أ ن يكون الله أ س ك ن آ د م ج ن ة الخلد ليكون فيها من الخالدين و و قائل لملائكته اني جاعل في ا ل أ ر ض خ ل ي ف ة يعني نظير ما قيل و من وراء اسحاق يعقوب ثم يرى في المنام أ ن ه يذبحه على قول من يقول أ ن الذبيح إ س ح ا ق كيف يوعد إ ب ر ا ه ي م ب إ س ح ا ق ومن ورائه يعني من بعده يعقوب ثم يرى في المنام أ ن ه يذبحه يتصور هذا ولما ا يتصور إن التنظير في هذه ا ل م س أ ل ة لو كان الذبيح إ س ح ا ق لكان التنظير مطابقا يعني لو قيل مثلا انه جاء في الرؤيا من يقول إ ن فلان يعيش م د ة عشرين س ن ة يعيش م د ة عشرين س ن ة وجاءت رؤيا أ خ ر ى تدل على أ ن ه يولد لهذا الشخص ولم يتزوج قبل العشرين لقلنا أ ن هذه الرؤيا إ ح د ا ه م ا ب ا ط ل ة ل أ ن ه ا تكذب ا ل أ خ ر ى ل أ ن ه ا تكذب ا ل أ خ ر ى إ ش ك ا ل ه م كيف يجوز أ ن يكون الله أ س ك ن آ د م ج ن ة الخد ليكون فيها من الخالدين و و قائل ل ل م ل ا ئ ك ة إ ن ي جائع ل ف ي ا ل أ ر ض خليفه لما بشر إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ب إ س ح ا ق أ م ن و ر أ ء اسحاق يعقوب ثم قيل له اقتل ولدك اذبح ولدك إ س ح ا ق يعني هل هذا يؤثر في نفسه و تترتب عليه ا ل ح ك م ة و ا ل م ص ل ح ة التي اختبر فيها إ ب ر ا ه ي م و ولده و قد ضمن له أ ن يولد لهذا الولد ما يتصور هذا يكون هذا الكلام لمجرد يعني ما ت ر ت ب عليه آ ث ا ر ه و اختباره و ابتلاؤه بذبح ولده من أ ع ظ م المحن التي تمر على البشر و إ ذ ا ضمن له أ ن هذا الولد سوف يولد له و ا ل أ م ر بالذبح قبل ا ل و ل ا د ة ارتاح ي ما في ذبح فكيف يقال إ ن الذبيح إ س ح ا ق و لو قيل عند من يقول ان الذبيح إ س ح ا ق قالوا هذا الكلام كلام منذر بن سعيد صحيح و لا يمنع أ ن يكون يعني يضمن له الخلد المشروط المشروط ب أ ن لا يعصي ن ض م و ن الخلد ب أ ن لا يعصي فلما حصل له ما حصل و كل إ ن س ا ن لا يدري ما مصيره لا يدري ما مصيره لكن ركب فيه في ح ر ي ة الاختيار خلق ل ل ج ن ة أ ه ل و خلق للنار أ ه ل ا قد يقول قائل لماذا أ ع م ل أ ن ا ما أ د ر ي انا من اهل النار و من اهل ا ل ج ن ة قل اعملوا فكل ميسر لما خلق له ف أ ن ت طائع مختار لك ا ل ح ر ي ة و الاختيار لكن ليست مستقله يتابع ا ل اختيار الله جل و علا و مشيئته و إ ر ا د ت ه خلافا لما يقوله ا ل ق د ر ي ة النفاث و من مقابلهم ا ل ج ب ر ي ة وكيف أ خ ب ر ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن ه يريد أ ن يجعل في الارض خ ل ي ف ة ثم يسكنه دار الخلود ودار الخلود لا يدخلها إ ل ا من يخلد فيها كما سميت بدار الخلود فقد سماها الله تعالى ب ا ل أ س م ا ء التي ذكرنا لها سبعه ت س م ي ة م ط ل ق ة لا خصوص فيها ف إ ذ ا قيل ل ل ج ن ة دار الخلود لم يجز أ ن ينقص مسمى هذا الاسم بحال فهذا بعض ما احتج به القائلون بهذا المذهب وعلى هذا ف إ س ك ا ن ادم وذريته في هذه ا ل ج ن ة لا ينافي في كونهم في دار الابتلاء والامتحان وحينئذ كانت تلك الوجوه والفوائد التي ذكرتموها م م ك ن ة الحصول الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى من الحكم ا ل ع ظ ي م ة والمصالح ا ل ك ب ي ر ة التي ترتبت على م ع ص ي ة آ د م وعلى إ خ ر ا ج ه من ا ل ج ن ة ل أ ن آ د م عليه السلام عصى آ د م ربه فغوى ولا يمكن أ ن يحتج بالقدر على ا ل م ع ص ي ة هو احتج بالقدر لما حاجه موسى و جاء في الحديث الصحيح حج آ د م موسى لكن هل احتج بالقدر على ا ل م ع ص ي ة لما تاب منها و ا ل ت و ب ة تهدم ما كان قبلها والتائب ت و ب ة ا ل نصوحا تبدل سيئات حسنات م ح ى أ ث ر ا ل س ي ئ ة و ا ل م ع ص ي ة بقي ا ل م ص ي ب ة التي ترتبت على هذه ا ل م ع ص ي ة لو أ ن إ ن س ا ن ا تساهل في ص ل ا ة من الصلوات و فوتها عن وقتها من غير عذر أ ث م و عصى و أ ت ى أ م ر ا من عظائم ا ل أ م و ر ثم صارت هذه ا ل م ع ص ي ة سببا لحادث س ي ا ر ة مثلا خسر فيه مبالغ ط ا ئ ل ة تاب من هذه ا ل م ع ص ي ة و أ ن ا ب ا ل الله جل و علا و عزم الا يعود ثم قيل له لماذا حصل هذا الحادث بعض الناس ل س ي م بعض ا ل آ ب ا ء يقول للولد أ ن ت انت ما تشوف اللي قدامك لماذا حصل هذا الحال لما كانت ا ل م ع ص ي ة ق ا ئ م ة لا يجوز أ ن يقول ان الله جل و علا قدر عليه هذه ا ل م ع ص ي ة جعلني لا أ ن ه ض إ ل ى ا ل ص ل ا ة حتى خرج و ق ت ه فالاحتجاج بالقدر على المعاصي هو ح ج ة المشركين لو شاء الله ما أ ش ر ك ن ا لكن ا ل م ص ي ب ة إ ذ ا تاب من ا ل م ع ص ي ة أ ن ي اذا كانت ا ل م ع ص ي ة ق ا ئ م ة قلنا فبما كسبت أ ي د ي ك م ويعفو عن كثير إ ح م د ربك اللي ما مت في هذا الحادث لكن إ ذ ا تاب من هذه ا ل م ع ص ي ة استدل واحتج بالقدر هذا أ م ر كتبه الله عليه وقدره عليه هذا الحادث فيبقى المعاصي لا يجوز الاحتجاج بالقدر عليها و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمصائب ف إ ن ه يحتج بالقدر عليها كما حصل في ق ص ة آ د م آ د م احتج بالقدر لكن هل احتجاجه بالقدر على أ ن ه أ ك ل من ا ل ش ج ر ة و عصى آ د م ربه في ا ل غ ا ه لا ادم تاب من هذه ا ل م ع ص ي ة و ا ل ت و ب ة تهدم ما كان قبلها و تجب ما كان قبلها و بقي أ ث ر هذه ا ل م ع ص ي ة التي هي ا ل م ص ي ب ة فيحتج بالقدر على وقوع هذه ا ل م ص ي ب ة يقول ابن القيم رحمه الله فالجواب أ ن يقال هذا فيه قولان للناس ونحن نذكر القولين واحتجاج الفريقين ونبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها و أ م ث ا ل ه ا على كلا ل ق و ل ي ن ونذكر أ و ل قول من قال إ ن ه ا ج ن ة الخلد التي وعدها الله المتقين و م ح ت ج و ا به وما نقضوا به حجج من قال إ ن ه ا غيرها ثم نتبعها مقاله ا ل آ خ ر ي ن و م ح ت ج و ا به وما أ ج ا ب و ا به عن حجج منازعيهم من غير انتصاب ل ن ص ر ة أ ح د القولين ا ل م ق ي ب ساق ا ل أ د ل ه الاقوال ب أ د ل ت ه ا و أ ف ا ض في ذلك و ما رجح لماذا ل أ ن ه لا يريد تقرير هذه ا ل م س أ ل ة في هذا الموضع و و إ ن م ا يقرر ا ل آ ث ا ر التي رتبت على أ ه ب ا ط آ د م و الحكم و المصالح ا ل ع ظ ي م ة التي رتبت على أ ه ب ا ط ه من ا ل ج ن ة من غير انتصاب ل ن ص ر ة أ ح د القولين ويبطال ا ل آ خ ر إ ذ ليس غرضنا ذلك و إ ن م ا الغرض ذكر بعض الحكم والمصالح ا ل م ق ت ض ي ة ل إ خ ر ا ج آ د م من ا ل ج ن ة و إ س ك ا ن ه في ا ل أ ر ض في دار الابتلاء والامتحان وبسط القول, القول في ذلك يعني في حدود عشر ورقات, حدود عشر ورقات من الطبعات ا ل ق د ي م ة غير ا ل م ح ق ق ة يعني لو حققت لجاءت في مجلد ا ل لطيف هذه العشر ورقات وذكر ا ل م س أ ل ة م ب س و ط ة في حادث ا ل أ ر و ا ح في الجزء ا ل أ و ل من الطبعه المحققه في خمس و أ ر ب ع ي ن ص ف ح ة في خمس و أ ر ب ع ي ن ص ف ح ة ليرجع إ ل ي ه إ ذ ا عرفنا هذا و أ ن قول ع ا م ة أ ه ل ا ل س ن ة أ ن ا ل ج ن ة التي مسكنها آ د م هي دار الخلد وهي التي أ ه ب ط منها بسبب معصيته فالجنة يترتب على هذا مع ما تضافر بذلك من النصوص نصوص الكتاب و ا ل س ن ة أ ن ا ل ج ن ة وهي ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل م س أ ل ة م و ج و د ة ا ل آ ن م خ ل و ق ة من أ و ل ا ل أ م ر يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي ا ل أ ر و ا ح الباب ا ل أ و ل في بيان وجود ا ل ج ن ة ا ل آ ن ل أ ن الخلاف مع ا ل ج ه م ي ة و ا ل م ع ت ز ل ة في هذه ا ل م س أ ل ة من قولهم أ ن خلق ا ل ج ن ة قبل مصير أ ه ل ه ا إ ل ي ه ا ضرب من العبث ا ل ج ن ة آ ل ا ف السنين ونعيمها موجود ر أ ى شيئا منه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ل ي ل ة الاسره يقولون قبل الاحتياج إ ل ي ه ا هذا ضرب من العبث ولو أ ن شخصا بنى قصرا منيفا وشيده وخسر عليه ا ل أ م و ا ل ا ل ط ا ئ ل ة في بلد ما ل أ ن ه ينوي الانتقال إ ل ى هذا البلد بعد التقاعد مثلا وهو ا ل آ ن عين يعني بعد أ ر ب ع ي ن س ن ة إ ذ ا تقاعد ب ن ت ق ل الى هذا القصر لعد هذا ضرب من إ ي ش من العبث بل حكم عليه بالجنون هذه ح ج ة ا ل م ع ت ز ل ة والله جل وعلا لا ي س أ ل عما يفعل له ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ة وله ا ل م ش ي ئ ة ا ل ن ا ف ذ ة يقول الباب ا ل أ و ل في بيان وجود ا ل ج ن ة ا ل آ ن لم يزل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم و أ ه ل ا ل س ن ة والحديث قاطبه يعني جميعا و لا واحد منهم خالف في ذلك وفقهاء ا ل إ س ل ا م يقول و أ ه ل التصوف والزهد على اعتقاد على اعتقاد ذلك و إ ث ب ا ت ه مستندين في ذلك إ ل ى نصوص الكتاب و ا ل س ن ة وما علم ب ا ل ض ر و ر ة من أ خ ب ا ر الرسل كلهم من أ و ل ه م إ ل ى آخرهم من أولهم من إلى آ خ ر ه م ف إ ن ه م دعوا الامم اليها أ م م إ ل و أ خ ب ر و ا بها إ ل ى أ ن نبغت ن ا ب غ ة من القدريه و ا ل م ع ت ز ل ة ف أ ن ك ر ت أ ن تكون ا ل آ ن م خ ل و ق ة وقالت بل الله ينشئها يوم المعاد بل الله ينشئها ي وحملهم م المعاد و على ذلك أ ص ل ه م الفاسد أ ص ل ه م الفاسد و ل ن م ع ت ز ل ه عندهم من أ ص و ل ه م أ ن الله جل وعلا يجب عليه ر ع ا ي ة ا ل أ ص ل ح تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا يجب عليه ر ع ا ي ة ا ل أ ص ل ح قال وحملهم على ذلك أ ص ل ه م الفاسد الذي وضعوا به ش ر ي ع ة لما يفعله الله تعالى و أ ن ه ينبغي له أ ن يفعل كذا ولا ينبغي له أ ن يفعل كذا وقاسوه على خلقه في أ ف ع ا ل ه فهم م ش ب ه ة في ا ل أ ف ع ا ل ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك م ع ط ل ة في الصفات يعني م ش ب ه ة في ا ل أ ف ع ا ل م ع ط ل ة في الصفات يعني الذي جاءت به النصوص نصوص الكتاب و ا ل س ن ة نفوه والذي لم يرد به دليل من الكتاب و ا ل س ن ة بل دل الدليل على نفيه أ ث ب ت و ه و نظير هذا ما يقع فيه بالحزم أ ح ي ا ن ا بل مطرد ض عنده م س أ ل ة نفي القياس في ا ل ف ر و ح مع أ ن ه في ا ل أ ص و ل استعمله أ ح ي ا ن ا في م ق د م ة المحلى فصاروا مع ذلك م ع ط ل ة في الصفات و قالوا خلق ا ل ج ن ة قبل الجزاء عبث ف إ ن ه ا تصير م ع ط ل ة مددا م ت ط ا و ل ة ليس فيها سكانها وقالوا ومن المعلوم أ ن ملكا لو اتخذ دارا و أ ع د فيها أ ل و ا ن ا ل أ ط ع م ة و ا ل آ ل ا ت والمصالح وعطلها من الناس ولم يمكنهم من دخولها قرونا م ت ط ا و ل ة لم يكن ما فعله واقعا على وجه ا ل ح ك م ة ووجد العقلاء سبيلا إ ل ى الاعتراض عليه يعني هم شبه الخالق جل وعلا بخلقه وجعلوا ما يليق بالمخلوق هو اللائق بالخالق وهذا ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة من ظ ل ا ل ه م وبعدهم وحيدهم عن النصوص واستعمالهم واسترسالهم في تحكيم العقول على النصوص وتقديمهم ا ل آ ر ا ء على ما جاء عن الله وعن رسوله في أ م و ر لا يمكن للعقل البشري أ ن يصل إ ل ي ه ا فحجروا على الرب تبارك وتعالى بعقولهم ا ل ف ا س د ة وارائهم ا ل ب ا ط ل ة وشبهوا أ ف ع ا ل ه ب أ ف ع ا ل ه م وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعه ا ل ب ا ط ل ة التي شرعوها هم وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعه الباطله التي وضعوها للرب او حرفوها عن مواضعها وظللوا وبدعوا من خالفهم فيها والتزموا فيها لوازم اضحكوا عليهم فيها ا ل ع ق ل ا لا شك ان من استرسل وراء الاوهام انه لا بد ان ياتي بشيء مضحك يعني لو قيل لشخص جالس في هذا المسجد ما الذي وراء هذا الحائط هل يستطيع أ ن يدرك يعني في أ م و ر م ض ط ر د ة يمكن يقول هذه مواقف سيارات اللي فيها سيارات هذا الغالب يعني وقد يصيب في هذا لكن في أ م و ر لا يمكن ليس لها نظير تقاس عليه ليس لها نظير يمكن أ ن تقاس عليه معروف أ ن الجهات ا ل م ح ي ط ة بالمسجد أ ن ه ا إ م ا مواقف ولا شوارع يمكن يصيب في مثل هذا لكن هناك أ م و ر لا يمكن أ ن تدرك ل أ ن ه ا لا يوجد ما يقاس عليه لا تدركها ا ل أ ف ه ا م ولا تبلغها ا ل أ و ه ا م لو قيل لشخص ما الذي تحت ا ل أ ر ض مثلا ما يدري ما الذي وراء الحائط ما يدري ما الذي فوق السطح ما يدري وهذه في أ م و ر ق ر ي ب ة و م ط ر د ة ويمكن الوصول إ ل ي ه ا ب س ه و ل ة ولها نظائر يمكن أ ن تقاس عليها كيف يتكلم ا ل إ ن س ا ن في أ م و ر لا يمكن إ د ر ا ك ه ا ل أ ن ه ا لم ترا و لم تحس إ ن م ا جاءت بها النصوص ا ل س م ع ي ة فيجب الوقوف على هذه النصوص ا ل س م ع ي ة و لا تتعدى و ليس هذا من باب التفويض الذي يقول به بعض المبتدع ل أ ن اهل ا ل س ن ة يمرون آ ي ا ت الصفات كما جاءت و يعتقدون أ ن لها معاني ل ا ئ ق ة بالرب جل و علا لكن ا ل م ف و ض ة يقول ليس لها معاني فنحن ندرك ما مكنا من إ د ر ا ك ه و لا ندرك ما حجبنا عن إ د ر ا ك ه يعني بعض الناس قد يلتبس عليه أ م ر التسليم تسليم السلف و ل ا ئ م ة لما جاء عن الله و رسوله فيما يتعلق بالله جل و علا و يلتبس عليه ما يراه أ ه ل التفويض و مع ا ل أ س ف أ ن ه كتب بعضهم بعض طلاب العلم أ ن مذهب السلف التفويض و جاء ب أ ق و ا ل ه م التي تدل على أ ن آ ي ا ت السلف تمر كما جاءت و لا يتعرض لها يقول ما الفرق بين هذا و هذا التفويض يقول يا فرق أخي بينما أن تسمع ك ل م ة ز يجب د ر ل ل في ا م غ ر م ث ل ان تسمع م شيخ ا ل م ش يكون خ اسمه ب ي ع ك س ك ل م ة زيد ديز مثلا م ل ا ف ف و ض ي ر و ن ا ل ص ف ان ت بثل لا ديز م ع ى لها ل ا ب ت د و ا ل ذ ي يثبت ا ل ص ف ان ت على ع ما جاء عن الله وعن رسوله من رسوله غ ي ر مشابه ل خ ل ويعرف ق لكن ل من ن هذا باب ا ت ظ ر ي أ ن زيد ا ل ع ا ا ل م ل ف ل ان ي ف ي المشرق أ و ف ي ا ل م غ ر ب أنه مثل ان ل ا س له صفات له عينين وله سمع وله بصر وله يدان وله رجلان إ ل ى غير ذلك لكن أ ن ت ما تدرك هذه ا ل ك ي ف ي ا ت ب ا ل ن س ب ة لزيد الذي لم تره ولم يصرف لك ولا قيل انه مثل فلان أ ن ت ما تدرك هذه الصفات لكن تعرف معاني هذه الصفات ففرق بين أ ن تعرف المعنى وبين أ ن تجهل ا ل ك ي ف ي ة وبين أ ن تقول هذا اللفظ لا معنى له البته لماذا أ ق و ل مثل هذا الكلام و أ س ت ط ر د فيه ل أ ن ه ج ا ء لنا من بعض المواقع م ن بعض ما ينشر في ا ل أ ن ت ر ن ت وغيره مثل هذا الكلام و أ ن م ا ذ ا ب السلف و التفويض السلف يعرفون المعنى الاستواء معلوم لكن ما الذي ي ج ع ل و ن يجهلون, يجهلون ك ي ف ي ة استواء له معنى في ل غ ة العرب وله معنى في النصوص لكن ا ل ك ي ف ي ة ي ج ع ل و ن ه أ ن ت إ ذ ا سمعت زيد بفلان بفلان من علماء مصر من علماء الشام من ما ر أ ي ت ه ولا قيل لك أ ن ه مثل فلان ترى شبيه بفلان تعرف له عيون مثل الناس وله يدان مثل الناس وله أ ر ج ل مثل الناس وطوله له ق ا م ة وله كذا لكن أ ن ت ما تدرك هل عيناه صغيرتان أ و كبيرتان أ و يداه طويلتان أ و لونه أ س و د أ و أ ب ي ض ما تدري ل أ ن ك ما ر أ ي ت ه و لا ر أ ي ت من يشبهه ف أ ن تعرف هذه المعاني لكن كيفيات هذه المعاني لا تدركها بخلاف عكس زيد إ ذ ا قيل د ي ز د ي ز ا ش م ع ن ا ما لها معنى ليس لها معنى و هذا نظير قول المفوضه و هذا كلام ما له معنى يمر كما جاء ما له معنى فحجروا على الرب تبارك و تعالى بعقولهم ا ل ف ا س د ة و ارائهم ا ل ب ا ط ل ة وشبهوا افعاله ب أ ف ع ا ل ه م وردوا من النصوص مخالف ا هذه ا ل ش ر ي ع ة ا ل ب ا ط ل ة التي وضعوها للرب جل وعلا أ و حرفوها عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالفهم فيها و ا ل ف ز م و ا فيها لوازم أ ض ح ك و ا عليهم فيها العقلاء يعني حينما يقول بعض المبتدعه ممن يعطل ا ل أ س ب ا ب ويقول أ ن ا ل أ س ب ا ب وجودها مثل عدمها قال بعض ا ل أ ش ع ر ي ة أ ن ه يجوز ل ل أ ع م ى و هو في الصين أ ن يرى ب ق ة ا ل أ ن د ل س يعني هذا مثال يمكن يضحك المجانين فضلا عن كونه يضحك العقله يعني رجل أ ع م ى لا يرى يديه أ ع م ى بالصين في أ ق ص ى المشرق يمكن أ ن يرى البق ا ل و ا ح د ة من البق البقه صغار البعوضه و و في ا ل أ ن د ل س كيف الذي ق ا ل ه هذا الكلام ترى ليسوا يعني أ ن ا س عاديين يعني أ ع ط و ا من الذكاء شيء لا يخطر على البال ع ب ا ق ر ة لكن الذكاء وحده لا يكفي بل لا بد من الذكاء كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م في ا ل ح م و ي ة أ ع ط و ا ذكاء وما أ و ت و ا ذكاء لكن لو جعلوا ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة قائدهم انتهت هذه المشكلات لكنهم استرسلوا في أ م و ر لا يمكن الوصول إ ل ي ه ا بمجرد العقل بمجرد الذكاء ف أ ت ا ه وظلوا و أ ص ي ب و ا ب ا ل ح ي ر حتى رجع بعضهم في آ خ ر عمره إ ل ى أ ن يتمنى أ ن لو كان على ع ق ي د ة العجائز وهنا يقول أ ض ح ك ا ل ع ق ل أ ق و ل أ ض ح ك المجانين أ ح ي ا ن ا لو تقول لي مجنون شوف هل أ ع م د ه ترى يشوف اللي وين اللي باء اللي بمكه كان يضحك عليك وهو مجنون ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أ ن ا ل ج ن ة والنار مخلوقتان ويذكر من صنف في المقالات أ ن هذه المقال مقاله اهل ا ل س ن ة والحديث قاطبه لا يختلفون فيها ثم نقل كلاما طويلا ل أ ب ي الحسن ا ل أ ش ع ر ي في مقالات ا ل إ س ل ا م ي ي ن واختلاف المصلين عرض فيها لكثير من مسائل الاعتقاد وفيه قال ويقرون ر أ ن ا ل ج ن ة والنار مخلوقتان ثم قال ابن القيم قد دل على ذلك من ا ل ق ر آ ن قوله تعالى ولقد ر آ ه ن ز ل ة أ خ ر ى عند س د ر ة المنتهى عندها ج ن ة ا ل م أ و ى وقد ر أ ى النبي صلى الله عليه و سلم س د ر ة المنتهى يعني ل ي ل ة الاسره و ر أ ى يقظه ليس بمنى فلا يقال الله هذه ر ؤ ي ة يقظه ر آ ه ا و قد ر أ ى النبي صلى الله عليه و سلم س د ر ة المنتهى و ر أ ى عندها ا ل ج ن ة كما في الصحيحين من حديث أ ن س رضي الله تعالى عنه في ق ص ة ا ل إ س ر ا ء وفي آ خ ر ه ثم انطلق بي جبريل حتى أ ت ى ص د ر ة المنتهى فغشيها أ ل و ا ن لا أ د ر ي ماهي قال ثم أ د خ ل ت ا ل ج ن ة ف إ ذ ا فيها جنابذ اللؤلؤ و إ ذ ا ترابها المسك وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ ح د ك م إ ذ ا مات عرض على مقعده في ر و ا ي ة عليه مقعده بالغداه والعشي إ ن كان من أ ه ل ا ل ج ن ة فمن أ ه ل ا ل ج ن ة و إ ن كان من أ ه ل النار فمن أ ه ل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم ا ل ق ي ا م ة وفي الصحيحين في ص ل ا ة الخسوف قال صلى الله عليه وسلم إ ن ي ر أ ي ت ا ل ج ن ة وتناولت منها عنقودا ولو أ ص ب ت ه ل أ ك ل ت م منه ما بقيت الدنيا الحديث وفي صحيح البخاري من حديث آ ن س رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أ ن ا أ س ي ر في ا ل ج ن ة و إ ذ ا بنهر في ا ل ج ن ة حافتاه قباب الدر المجوف قال قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أ ع ط ا ك ربك فضرب الملك بيده ف إ ذ ا طينه مسك أ ذ ف ر ودخل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ر ة و ر أ ى فيها قصرا ً لعمر بن الخطاب و أ خ ر ى سمع خ ش خ ش ة بلال بين يديه إ ل ى غير ذلك مما لا يمكن حصره يقول ا ل إ م ا م أ ب و جعفر الطحاوي في عقيدته ا ل ش ه ي ر ة و ا ل ج ن ة والنار مخلوقتان لا ت ف ن ي ا ن أ ب د ا ً ولا تبيدان ف إ ن الله تعالى خلق ا ل ج ن ة والنار قبل الخلق وخلق لهما اهلا ً فمن شاء منهم إ ل ى ا ل ج ن ة فضلا منه ومن شاء منهم إ ل ى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إ ل ى ما خلق له يقول الشارح شارح ا ل ط ح ا و ي ة وجل كلامه منقول عن ابن القيم وكثير منه عن شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه لكنه لا يعزو لكنه لا يعزو لا لشيخ ا ل إ س ل ا م ولا لابن القيم وكثير م ن ا ل ك ت ا ب م أ خ و ذ بحروفه ا ل ص ف ح ة والصفحتان من كلام شيخ ا ل إ س ل ا م أ و من كلام ابن القيم وفعل ذلك ترويجا لكتابه ل أ ن ه على معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة و إ ذ ا عزى لشيخ ا ل إ س ل ا م أ و لابن القيم وحنفي المذهب ما راجع كتابه عند قومه وفي عصره وفي مصره و بلده ل أ ن ه م على مذاهب تخالف ما قرره شيخ ا ل إ س ل ا م من ع ق ي د ة ا ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فترويج الكتب أ ح ي ا ن ا يكون بالحذف كما هنا يعني لو قال قال شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه و قال ابن القيم ه و في بلد يخالفون شيخ ا ل إ س ل ا م في المعتقد ما قبلوا منه كما أ ن ه قد يروج الكتاب بذكر ما لا يرتضى من المذاهب التي لا يعتد بها في الاتفاق ولا في الخلاف فمثلا تجد في كتب الشوكاني والصنعاني ترويج لكتبهم بذكر أ ق و ا ل ا ل ز ي د ي ة و ا ل ه ا د و ي ة وغيرها من طوائف ا ل ش ي ع ة يروجونها ل أ ن ه م في بلد في وقتهم أ ك ث ر أ ه ل ه من ا ل ه ا د و ي ة فيروجون الكتب لو ترك مذهب ا ل ه ا د و ي ة مثلا ما ذكره ك ما يروج الكتاب ومثل هذا قد يتجاوز فيه المقصود أ ن الشخص لا يذكر باطل ولا يرجح خلاف الدليل قد يتجاوز م ث ل هذا لكن هل يمكن أ ن يروج كتاب ب ب د ع ة كبرى م ك ف ر ة كما فعل الفيروس آ ب ا د ي صاحب القاموس بشرح البخاري شرح البخاري بشرح مطول جدا ً يعني لو قدر تمامه لكان في أ ك ث ر من خمسين مجلد و فرغ من من عشرين م ج ل د ة كبار لكنه روج كتابه بنقل مقالات بن عربي من القول ب و ح د ة الوجود و أ و د ع فيه كثير مما في الفصوص و الفتحات و غيرهما من مؤلفاته يعني ينقل يترك ل أ ن م ق ا ل ة ابن عربي راجت في بلده في وقت من ا ل أ و ق ا ت هل نروج الكتب بمثل هذا ما ا ل ف ا ئ د ة من ا ل ت أ ل ي ف الفائده لينتفع ا ل إ ن س ا ن في دنياه واخراه وهل ينتفع ا ل إ ن س ا ن في دنياه واخراه بمثل هذا الكلام الباطل الكفري نسال الله السلامه و ا ل ع ا ف ي ة لا يمكن والحافظ الذهبي رحمه الله يقول في الميزان والله إ ن العيش خلف أ ذ ن ا ب البقر يعني فلاح مزارع خير من علم مثل علم ابن عربي ع ا م ل ي ق ر أ ولا يكتب أ ف ض ل من ملء ا ل أ ر ض من مثل ابن عربي من أ ه ل المقالات ا ل ف ا س د ة و ا ل ب ا ط ل ة يقول الشارح أ م ا قوله إ ن ا ل ج ن ة و النار مخلوقتان فاتفق أ ه ل ا ل س ن ة على أ ن ا ل ج ن ة و النار مخلوقتان موجودتان ا ل آ ن و لم يزل أ ه ل ا ل س ن ة على ذلك حتى نبغت ن ا ب غ ة من ا ل م ع ت ز ل ة والقدر ي ة وذكلها ابن القيم بحروفه ف أ ن ك ر ت ذلك وقالت بل ينشئهما الله يوم ا ل ق ي ا م ة ثم ذكر نحو ما ذ ك ر ابن القيم فيما تقدم نقله عنه ويقول ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ما جاء في ص ف ة ا ل ج ن ة و أ ن ه ا م خ ل و ق ة باب ما جاء في ص ف ة ا ل ج ن ة و أ ن ه ا م خ ل و ق ة يقول الحافظ ابن حجر في شرح ا ل ت ر ج م ة يقول باب ما جاء في ص ف ة ا ل ج ن ة و أ ن ه ا م خ ل و ق ة أ ي م و ج و د ة ا ل آ ن و أ ش ا ر بذلك إ ل ى الرد على من زعم من ا ل م ع ت ز ل ة أ ن ه ا لا توجد إ ل ا يوم ا ل ق ي ا م ة وقد ذكر المصنف في الباب أ ح احاديث د دالة ي كثيرة ث أ ك ث ي ر ة د ا ل ة على ما ترجم به فمنها ما يتعلق بكونها م و ج و د ة ا ل آ ن ومنها ما يتعلق بصفتها و أ ص ر ح مما ذكره في ذلك ما أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و داود ب إ س ن ا د قوي عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال لما خلق الله ج ن ة قال لجبريل اذهب فانظر إ ل ي ه ا الحديث ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة وهي أ ن ا ل ج ن ة ب ا ق ي ة ونعيمها باق وليس بفاني يقول ا ل إ م ا م المحقق ا ل ب ا ر ع ابن القيم في كتابه النافع الماتر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح إلى في وله كلام نفيس في آ خ ر ا ل ن و ن ي ة ي على ن ي ع طالب العلم أ ن يرجع إ ل ي ه نعم يحتاج أ ح ي ا ن ا الى شرح ا ل ن و ن ي ة م ش ر و ح ة من قبل الشيخ إ ب ر ا ه ي م بن عيسى ومن قبل محمد خليل هالراس ومن قبل م ج م و ع ة من أ ه ل العلم والشيخ ابن ز ع ي د رحمه الله شرح مواضع منها وحاديه ا ل أ ر و ا ح كالشرح لما أ ش ر ت إ ل ي ه مما ذكره ابن القيم فيما يتعلق ب ا ل ج ن ة وما اعده الله جل وعلا ل أ و ل ي ا ئ ه المتمسكين بالكتاب و ا ل س ن ة يقول ابن القيم في ح ا د ه ا ل أ ر و ا ح الباب السابع والستون في أ ب د ي ة ا ل ج ن ة يعني ختم كتابه في أ ب د ي ة ا ل ج ن ة كما قال ابن القيم و خ ا ت م ة النعيم خلودهم هذا و خ ا ت م ة النعيم خلودهم أ ب د ا بدار الخلد والرضوان يقول في الباب السابع والستون في أ ب د ي ة ا ل ج ن ة و أ ن ه ا لا تفنى ولا تبيد ابن القيم بحث هذا وبحث م س أ ل ة فناء النار و أ ط ا ل في تقرير ذلك من الوجهين ولا رجح في ا ل أ خ ي ر ومع ذلك بعض المتعصبين ممن تلبس بضرب من ا ل ب د ع ة كصاحب فيض القدير شرح الجامع الصغير ذكر في الجزء السادس ص ف ح ة مائتين و أ ر ب ع ة أ و مائتين وواحد واربعين الله التي وفاه ا ل إ م ا م أ ح م د لا وفاه الشافعي مائتين وواحد واربعين يقول ان ابن القيم ختم كتابه في ص ف ة ا ل ج ن ة بذكر فناء النار ختم كتاب ص ف ة ا ل ج ن ة بذكر فناء النار و ك أ ن ه قال كلاما شديدا في حق ابن القيم و أ ن ه يختم له بما ختم به صلى الله عليه وسلم ا كلام صلى الله عليه وسلم تحدو إ ل ي ه البدعه وابن القيم رحمه الله من ائمه واعلام السنه الذين هدموا المذاهب تبعا لشيخه شيخ الاسلام رحم الله الجميع يقول في ابديه ج ن ه و ن لا تفنى ولا تبيت هذا مما يعلم بالاضطرار أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر به قال الله تعالى واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير م ج د و د إ ل ا ما شاء ربك عطاء غير م ج د و د يعني غير مقطوع يعني غير منتهن يقول ولا تنافي بين هذا وبين قوله إ ل ا ما شاء ربك واختلف السلف في هذا الاستثناء هذا الاستثناء أ و ر د فيه القرطبي في تفسيره في تفسير آ ي ة هود ع ش ر ة أ ق و ا ل ل أ ه ل العلم يقول ابن القيم ولا تنافي بين هذا وبين قوله إ ل ا ما شاء ربك وقد اختلف السلف في هذا الاستثناء فقال معمر عن الضحاك هو في الذين يخرجون من النار فيدخلون ا ل ج ن ة يقول سبحانه إ ن ه م خالدون في ا ل ج ن ة ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا م د ة مكثهم في النار إ ل ا م د ة مكثهم في النار ل أ ن الاستثناء من الشيء قد يكون من آ خ ر ه وقد يكون من أ و ل ه وقد يكون من أ ث ن ا ئ ه قال قلت وهذا يحتمل أ م ر ي ن أ ح د ه م ا أ ن يكون ا ل إ خ ب ا ر عن الذين سعدوا وقع عن قوم مخصوصين وهم هؤلاء الذين دخلوا النار وحصل الاستثناء لهذه ا ل م د ة التي هي م د ة بقائهم في النار إ ل ا ما شاء ربك ع ن من هذه ا ل م د ة و إ ل ا ف ا ل أ ص ل أ ن ه م منذ أ ن انتهوا من الدنيا ومن البرزخ يدخلون ا ل ج ن ة إ ل ى أ ب د ا ل آ ب ا د إ ل ا ما شاء ربك هذه ا ل م د ة التي مكثوا فيها في النار يقول وهذا يحتمل أ م ر ي ن أ ح د ه م ا أ ن يكون ا ل إ خ ب ا ر عن الذين سعدوا وقع عن قوم مخصوصين وهم هؤلاء والثاني وهو ا ل أ ظ ه ر أ ن يكون وقع عن ج م ل ة السعداء عن الجميع والتخصيص بالمذكورين هو في الاستثناء وما دل عليه يعني لا يكون في ا ل أ ف ر ا د في ا ل أ ش خ ا ص إ ن م ا يكون في المجموع لا في الجميع الاستثناء إ ن م ا يكون في الجميع ا ل ذ ي ن سعدوا مجموعهم لا في جميعهم ولا في أ ف ر ا د ه م قال واحسن من هذين التقديرين أ ن ترد ا ل م ش ي ئ ة إ ل ى الجميع حيث لم يكونوا في ا ل ج ن ة في الموقف يعني ما دخلوا ا ل ج ن ة بمجرد قيامهم من قبورهم لبسوا م د ة في الموقف فالاستثناء حاصل أ و متجه ا ل هذه ا ل م د ة لم يكونوا في الجنه بالموقف و على هذا فلا يبقى في ا ل آ ي ة تخصيص و قالت ف ر ق ة أ خ ر ى هو استثناء استثناه الرب جل و علا و لا يفعله كما تقول والله لاضربنك لا إ ل ا أ ن أ ر ى غير ذلك و أ ن ت لا تراه بل تجزم بضربه و قالت ف ر ق ة أ خ ر ى هذا الاستثناء إ ن م ا هو م د ة احتباسهم إ ن م ا هو م د ة احتباسهم عن ا ل ج ن ة ما بين الموت و البعث و هو البرزخ و هو البرزخ إ ل ى أ ن ي ص ي ر إ ل ى ا ل ج ن ة ثم و خلود ا ل أ ب د فلم يغيبوا عن ا ل ج ن ة إ ل ا بقدر إ ق ا م ت ه م في البرزخ وهذا يجرنا إ ل ى كلام هو عن الدور هل الدور ثلاث أ م داران فقط الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ و الدنيا والبرزخ و ا ل آ خ ر ه في ا ل ط ح و ي ه وشرحها قرر أ ن الدور ثلاث دنيا و برزخ بينهما حاجز لا من هذا ولا من هذا و آ خ ر ة و في القاموس يقول الدنيا نقيض ا ل آ خ ر ه و مقتضى كون الدنيا نقيضا ل ل آ خ ر ة أ ن ه ليس إ ل ا داران فقط ل أ ن النقيضين لا يمكن أ ن ي ر ت ف ع و إ ذ ا قلنا أ ن البرزخ غير الدنيا و ا ل آ خ ر ة يمكن أ ن يرتفع الوصف بالدنيا و ا ل آ خ ر ة و يبقى م د ة البرزخ و ف ت ر ة البرزخ و قالت ف ر ق ة أ خ ر ى الاستثناء راجع إ ل ى م د ة لبثهم في الدنيا يعني ا ل أ ص ل أ ن هؤلاء خلقوا ل ل ج ن ة هؤلاء خلقوا ل ل ج ن ة و هؤلاء خلقوا للنار ف ا ل أ ص ل أ ن ه م من خلقهم ي ؤ و ل و ن إ ل ى ما خلقوا له ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى ي ؤ و ل و ن إ ل ى ما خلقوا له و هي النار نسال الله السلامه و العافيه فلبثهم في الدنيا هو الذي وقع له أ و وقع عليه الاستثناء إ ل ا ما شاء ربك وهذه ا ل أ ق و ا ل يقول ابن القيم وهذه ا ل أ ق و ا ل م ت ق ا ر ب ة ويمكن الجمع بينها ب أ ن يقال أ خ ب ر سبحانه عن خلودهم في ا ل ج ن ة كل وقت إ ل ا وقت يشاء الله جل وعلا الا يكون فيها وذلك يتناول وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا وفي البرزخ وفي موقف ا ل ق ي ا م ة وعلى الصراط وكون بعضهم في النار م د ة وعلى كل تقدير فهذه ا ل آ ي ة من المتشابه فهذه ا ل آ ي ة من المتشابه إ ل ا ما شاء الله و المتشابه يجب رده إ ل ى المحكم و الذي يتتبع المتشابه هو الذي في قلبه زيغ نسال ل ه السلامه والعافيه الذي يترك المحكم الذي لا يحتمل ويذهب إ ل ى المتشابه ليلبس به على غيره هذا هو الذي في قوله زيغ إ ذ ا ر أ ي ت م الذين يتتبعون المتشابه فهم الذين ذكر الله فيهم من ا ل ز ج غ فاحذروهم كما تقول ع ا ئ ش ة وعلى كل تقدير فهذه ا ل آ ي ة من المتشابه وقوله تعالى فيها عطاء غير م ج ز و ذ محكم وكذلك قوله إ ن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقوله أ ك ل ه ا دائم وظلها وقوله وما هم منها بمخرجين وقد أ ك د الله سبحانه خلود أ ه ل ا ل ج ن ة ب ا ل ت أ ب ي د في ع د ة مواضع من ا ل ق ر آ ن و أ خ ب ر أ ن ه م لا يذوقون فيها الموت إ ل ا ا ل م و ت ة ا ل أ و ل ى وهذا استثناء منقطع و إ ذ ا ضممته إ ل ى الاستثناء في قوله إ ل ا ما شاء الله إ ل ا ما شاء ربك تبين ك المراد من ا ل آ ي ت ي ن واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في ا ل ج ن ة من م د ة الخلود كاستثناء ا ل م و ت ة ا ل أ و ل ى كاستثناء ا ل م و ت ة ا ل أ و ل ى من ج م ل ة الموت فهذه م و ت ة تقدمت على حياتهم ا ل أ ب د ي ة وذاك م ف ا ر ق ة ل ل ج ن ة تقدم على خلودهم فيها و بالله التوفيق وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم من يدخل ا ل ج ن ة ينعم ولا ي ب أ س وفي ي يموت وقال عليه ينادي يا خ ل ولا وقال الصلاة والسلام ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم د أن مناد تصحوا إن أن ل فلا ا تسقموا أبداً وأن تشبوا فلا تهرموا ت وأن وأن أبداً ح و الصحيحين ف ا تموتوا أبداً خرجه الإمام ا مسلم وفي خرجه ل من حديث أ ب ي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال يجاء بالموت في ص و ر ة كبش أ م ل ح فيوقف بين ا ل ج ن ة والنار ثم يقال يا أ ه ل ا ل ج ن ة فيطلعون مشفقين خائفين وجلين ط ل ع و ن مشفقين ل أ ن ه م في نعيم تام و س ع ا د ة يخشون أ ن يحصل ما ينغص هذه ا ل س ع ا د ة وهذا النعيم فيطلعون مشفقين ويقال يا أ ه ل النار فيطلعون فرحين ل أ ن احتمال أ ن يكون ع ا ق ب ة هذا النداء التخفيف عنهم فيطلعون فرحين فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيذبح بين ا ل ج ن ة والنار ويقال يا أ ه ل ا ل ج ن ة خلود فلا موت ويا أ ه ل النار خلود فلا موت يقول ا ل إ م ا م الحافظ بن كثير في تفسيره في تفسير ايه هود يقول الله تعالى و أ م ا الذين سعدوا وهم أ ت ب ا ع الرسل ففي ا ل ج ن ة أ ي ف م أ و ا ه م ا ل ج ن ة أ ت ب ا ع الرسل يعني قبل نسخ شرائعهم لا ياتي من يقول انه يوجد من أ ت ب ا ع الرسل ا ل آ ن نقول لا الذي يزعم أ ن ه يسعه الخروج عن ش ر ي ع ة محمد ولو كان تابعا لنا أو يزعم أنه تابع لنبي قبله هذا ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة من ا ل ن و ا ق ذ ولذا يحكم أ ه ل العلم على أ ن اليهود والنصارى كفار ب ا ل إ ج م ا ع و إ ن كانوا يزعمون أ ن ه م أ ت ب ا ع لموسى وعيسى ولذا قال وهم ل قال ذ ا و أ ت ب ا ع الرسل يعني في أ و ق ا ت ه م ووقت قيام شرائعهم أ م ا بعد ب ع ث ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إ ل ا دخل النار ولا يسع أ ح د الخروج عن ش ر ي ع ة محمد كائنا من كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني كما وسع ا ل خ ض ر الخروج عن ش ر ي ع ة موسى ففي ا ل ج ن ة أ ي ف م أ و ا ه م ا ل ج ن ة خالدين فيها أ ي ماكثين فيها أ ب د ا ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا ما شاء ربك معنى الاستثناء ها هنا أ ن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أ م ر ا واجبا بذاته بل هو موكول إ ل ى م ش ي ئ ة الله تعالى فله ا ل م ن ة عليهم دائما ولهذا يلهمون ا ل ت ص ب ي ح والتحميد كما يلهمون النفس وذكر القرطبي في تفسيره ا ل أ ق و ا ل في الاستثناء و أ ن عشر فليرجع إ ل ي ه م من اراد التوسع في هذه المساله أ ل ة عقيدة في إ م م مخلوقتان ا الطحاوي والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان يقول الشارع يقول ل و ق لا ولا قول تفنيان أبدا تبيدان هو جمهور الأئمة من السلف من وقال ا ل ل خ ف و بفناء ب ب ق ا الجنة ء و الجنه ن ا ر م م ا ع ة م والنار ق و ل ا م ذ ك و ر ن في ف ي كتب ت ا ل س و غ ي ر ه الجهم و ق ا بفناء ا ل ن والنار ة ا ل ج بن صفوان إ م ا م ا ل م ع ط ل ة وليس له سلف قط لا من ا ل ص ح ا ب ة ولا من التابعين لهم ب إ ح س ا ن ولا من أ ئ م ة المسلمين ولا من أ ه ل ا ل س ن ة و أ ن ك ر ه عليهم ع ا م ة أ ه ل ا ل س ن ة وكفروه به وصاحوا به و باتباعه من أ ق ط ا ر ا ل أ ر ض وهذا قاله تبعا ل أ ص ل ه الذي اعتقده هو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث يعني تسلسل الحوادث في المستقبل عندهم ممنوع عند الجهميه و أ ب و الهذيل العلاف شيخ ا ل م ع ت ز ل ة وافقه على هذا ا ل أ ص ل يعني ا ل م آ ل واحد إ ل ى أ ن العذاب ينقطع وافقه على هذا ا ل أ ص ل لكن قال إ ن هذا يقتضي فناء الحركات فقال بفناء حركات أ ه ل ا ل ج ن ة و النار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أ ح د منهم على ح ر ك ة على كل حال ا ل ج ن ة و النار مستثنان مع ا ل ث م ا ن ي ة في ضمن ا ل ث م ا ن ي ة التي كتب لها البقاء ث م ا ن ي ة حكم البقاء يعمها من الخلق و الباقين في حيز العدم ث م ا ن ي ة حكم البقاء يعمها و الباقون في حيز العدم هي العرش و الكرسي نار و ج ن ة و عجب و أ ر و ا ح كذا اللوح و القلم هذه لا تفنى كما جاءت بذلك ا ل أ د ل ة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته و يتكلم عن جهم ابن صفوان يقول و قضى ب أ ن الله كان معطلا و قضى ب أ ن الله كان معطلا يعني في الماضي ما في حوادث تسلسل الحوادث في الماضي كما أ ن ه طرد ذلك من امتناع تسلسل الحوادث في المستقبل قال و قضى ب أ ن الله كان معطلا ً و الفعل ممتنع بلا إ م ك ا ن ثم استحال و صار مقدورا له من غير أ م ر قام بالديان الفعل ممتنع ثم استحال و صار مقدورا له بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان وقضى بان النار لم تخلق, النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان ف إ ذ ا هما خلقا ليوم معادن فهما على ا ل أ و ق ا ت فانيتان وتلطف العلاف من أ ت ب ا ع ه ف أ ت ى ب ض ح ك ة جاهل مجان من المجون قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات و عجبا لذا الهذيان أ ي ص ي ر أ ه ل الخلد في جناتهم و جحيمهم ك ح ج ا ر ة البنيان ما حال من قد كان يغشى أ ه ل ه تتعطل الحركات ف ج أ ة عنده مثل الذي يتكلم مثل المكبر ثم يطفى ا ل ك ه ر ب ما حاله أ و ي ق ر أ ثم يطفى النور ما حاله يقول ما حال من قد كان يغشى اهله عند انقضاء تحرك الحيوان وكذا كما حال الذي رفعت يداه أ ك ل ة من صحفه وخوان فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح ا ل أ س ن ا ن س ن ا ل م ت ف ت ح باقيه ثم تعطلت الحركات ماذا يكون وضعه اليد م ر ف و ع ة و ا ل ل ق م ة في اليد و ا ل أ س ن ا ن م ف ت و ح ة وكذاك ما حال الذي امتد يد منه إ ل ى قنو من القنوان فتناهت الحركات قبل ا ل أ خ ذ هل يبقى كذلك سائر ا ل أ ز م ا ن تبا لهاتيك العقول ف إ ن ه ا والله قد مسخت على ا ل أ ب د ا ن تبا لمن أ ض ح ى يقدمها على ا ل آ ث ا ر و ا ل أ خ ب ا ر و ا ل ق ر آ ن في آ خ ر النونيه ة ح ق ي ق ة على طالب العلم أ ن يعنى به فيما يتعلق ب ا ل ج ن ة و هو حادي حادي للمسلم أ ن يعمل بما سمع و ما بلغه من نصوص الكتاب و ا ل س ن ة فعلا وتركا المقصد رضا الله جل و علا لكن م ل ا ح ظ ة هذه ا ل أ م و ر التي جاءت بها النصوص لا تؤثر كما قدمنا ولذلك ابن القيم ذكر أ ش ي ا ء رغب فيها الشارع وجعلها مما يستحث ه م ة المسلم أ ش ي ا ء تجعله يعمل بما يبلغه من نصوص الكتاب و ا ل س ن ة فعلى طالب العلم أ ن يرجع إ ل ي ه و إ ذ ا أ ش ك ل عليه شيء من النظم يرجع إ ل ى حادي ا ل أ ر و ا ح ف إ ن ه كالشرح له يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذا و خ ا ت م ة النعيم خلودهم أ ب د ا بدار الخلد والرضوان أ و م ا سمعت منادي ا ل إ ي م ا ن يخبر عن مناديهم بحسن بيان لكم ح ي ا ة ما بها موت و ع ا ف ي ة بلا سقم ولا أ ح ز ا ن ولكم نعيم ما به بؤس و م ا لشبابكم هرم مدى ا ل أ ز م ا ن كلا ولا نوم هناك يكون إ ذ نوم وموت بيننا أ خ و ا ن هذا علمناه اضطرارا من كتاب ب الله ف ف ه م مقتضى ا ل ق ر آ ن والجهم شيخ القوم أ ف ن ا ه ا و أ ف ن ى اهلها تبا لذا الفتان طردا لنفي دوام فعل الرب فيه في الماضي وفي مستقبل ا ل أ ز م ا ن و أ ب و ا ل ه ذ ي ل يقول يفنى كل ما فيها من الحركات للسكان وتصير دار الخلد مع سكانها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 ل أ ن مبناها أ و ل ا ً و آ خ ر ا على ا ل س م ولا ل ل ر أ ي ولا للنظر ولا للعقل فيها أ د ن ى مجال إ ن م ا معولها أ و ل ا ً و آ خ ر ا على ا ل س م يقول ما نعيم ا ل م ر أ ة التي لم تكن متزوجه في الدنيا في ا ل ج ن ة قل إ ذ ا دخلت ا ل ج ن ة حصل لها ما يحصل ل أ ه ل ا ل ج ن ة مما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقد يتردد على أ ل س ن ه بعض النساء أ ن الرجال لهم حور ولهم كذا ولهم قصور النساء شقائق, شقائق الرجال ولن يقع في قلبها أ د ن ى ما يخدش هذا القلب ونزعنا ما في صدورهم من غل فكل إ ن س ا ن يرى أ ن ه لا أ ح د أ س ع د منه والله المستعان يقول هناك فرق بين ابن عربي و ابن العربي فهل وضحت ذلك جزاكم الله خيرا لك لا ت ب س علينا ابن عربي الحاتمي صاحب الفصوص و صاحب الفتوحات و ا ل م س ا م ر ة و غيرها من كتبه ا ل م ش ت م ل ة على الضلال نسال الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة هذا معروف أ ن ه القائل ب و ح د ة الوجود و هذا حاتمي و كلاهما من ا ل أ ن د ل س لكن ابن العربي المالكي المعارف أ ب و بكر صاحب أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن و صاحب ع ا ر ض ة ا ل أ ح و ذ ي و المسالك في شرح الموضع و غيرها من كتب نافعه و متينه إ ل ا أ ن ه في نصوص الصفات على مذهب الخلف مؤول لكن في كتبه العلم العظيم فيستفاد من علمه و هو في هذه ا ل أ ب و ا ب اعني ابواب البدع ا ل م غ ل ظ ة الكبرى مثل م ق ا ل ة ابن عربي الثاني أ و مثلا ما يتعلق ب ا ل ص ح ا ب ة و غيرها فهو على مذهب أ ه ل ا ل س ن ة في هذه ا ل أ ب و ا ب و إ ن كان في باب الصفات عنده شيء من المخالفه يقول ما ص ح ة قول القائل ان ر ح م ة الله تقتضي فناء النار ولا لا شك في أ ن ر ح م ة الله جل وعلا سبقت خوضه لكنه جل وعلا يعاقب ومن استحق النار استحقها بعدل الله جل وعلا فقد قال أ و عمل عملا لا تقوم له الجبال فالشرك أ م ر ه عظيم والكفر ش أ ن ه خطير وفي نيته أ ن لو طالت به ا ل ح ي ا ة أ ب د ا ا ل آ ب ا د أ ن يستمر على كفره وشركه فيعاقب ببقائه في النار ن س أ ل الله السلامه و ا ل ع ا ف ي ة يقول هل ا ل ج ن ة الذين رؤيتهم في الدنيا م خ ف ي ة يرون في ا ل ج ن ة على أ ش ك ا ل ه م حقيقيه ا ل م س أ ل ه خ ل ا ف ي ة بين أ ه ل العلم هل, هل يدخلون ا ل ج ن ة مع ا ل إ ن س أ و يكتفى بعدم إ د خ ا ل ه م النار وعلى كل حال هذه أ م و ر اقوال اهل العلم معروفه ة ف ي ا الذي ينعم في هل ينعم فيها الجنة الروح الجسد ا ل دون أم ك م ك ل وهل يجتمع المؤمن مع أ ه ل ي و إ خ و ا ن ي و أ ب ي و أ م ي في ا ل ج ن ة الذين آ م ن و ا واتبعتهم ذريتهم ب إ ي م ا ن الحقنا بهم ذريتهم وما أ ل ت ن ا ه م من عمل من شيء و أ ز و ا ج ه م معهم إ ذ ا كانوا معهم في ا ل إ ي م ا ن ولو قصرت بهم أ ع م ا ل ه م يقول هل الجنان السبع أ س م ا ء م خ ت ل ف ة لشيء واحد أ م انها أ ق س ا م ا ل ج ن ة درجات ا ل ج ن ة درجات وجنان م ت ع د د ة يقول ما معنى اعملوا ف ك ل م ي س ر لما خلق لك لما ذكر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن هذه ا ل أ م و ر فرغ منها وكل إ ن س ا ن كتبت شقاوته أ و سعادته لما كان في بطن أ م ه إ ذ ا بعث إ ل ي ه الملك بكتب الكلمات ا ل أ ر ب ع يقول م دام مكتوب شقي أ و سعيد لماذا أ ع م ل قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له احرص على أ ن تعمل بعمل أ ه ل ا ل س ع ا د ة واحذر أ ن تعمل بعمل أ ه ل الشقاء واعمل في ذلك كله مخلصا لله جل وعلا و إ ن احدكم ليعمل ا بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة حتى ما يكون بينه وبينها إ ل ا ذ ر ا ع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ ه ل النار فيدخلها والعكس وجاء في بعض الروايات على ما يبدو للناس يعني أ ن في أ ص ل عمله خلل من ا ل أ ص ل يقول تعبت ا ل م ل ا ئ ك ة من ك ت ا ب ة ا ل أ ج ر فشكوا الى ر ب ه فقال طواب ص ح ا ب ي ه ا ل ى م ل ق ي ا م ة أ ث ق ل ت كاهل الملك يعني كما جاء في الحديث أ ن ه قال ك ل م ة يعني لعظمها عند الله جل وعلا أ ن ه ا أ ث ق ل ت الكاهل اللهم لك الحمد كما ينبغي ل ج ل ا ل و ا ش ك و عظيم سلطانك هذا يقول في محافظتنا التي أ س ك ن فيها ظهر شباب في الوقت الحالي عليهم س م ة الصلاح و ا ل ا س ت ق ا م ة يقولون الناس تركوا ا ل س ن ة ولم يتعلموها ولم يعرفوا موقفهم من أ ه ل البدع ا ل أ م ر الذي هو مستغرب عندنا و التكلم في بعض العلماء و ا ل م ش ا ي خ والدعاه ويقولون إ ن ه م مبتدعه وبعضهم خوارج ويحذرون منهم المجتمع فما حصل ش ق ا ق في قريتنا أ و ما حصل ش ق ا ق في قريتنا بسبب هذا ا ل أ م ر ويقولون هذا هو المنهج السلفي الصحيح أ ر ج و التوضيح لهذه ا ل ف ت ن ة التي وقعنا بها الانسان مطلوب منه أ ن يحقق ا ل ع ب و د ي ة التي من أ ج ل ه ا خلق وتكون بفعل ما أ م ر الله جل وعلا و بالانتهاء عما نهى عنه بفعل ا ل أ و ا م ر وترك النواحي ثم إ ذ ا حصل ا ل إ ن س ا ن هذه التقوى وجعل و ق ا ي ة بينه وبين النار وجمع من ا ل أ ع م ا ل أ م ث ا ل الجبال كما جاء في بعض ا ل أ ح ا د ي ث لا ي أ ت ي مفلسا يوم ا ل ق ي ا م يوزع هذه ا ل أ ع م ا ل على الناس على غيره هذا فلان فيه وهذا علان فيه والله جل وعلا لم يجعله حكما بين العباد و أ ع ر ا ض المسلمين ح ف ر ة من حفر النار كما قال ابن دقائق العيد رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت د ر و ن من المفلس قال المفلس من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من ي أ ت ي ب أ ع م ا ل من ص ل ا ة وصيام وجهاد وحج وغيرها ي أ ت ي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا و أ خ ذ مال هذا ف ي أ خ ذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته, وهذا من حسناته وفي حديث معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أ و قال على مناخرهم إ ل ا حصائد السنتين فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يتقي الله جل وعلا في اعراض إ خ و ا ن ه المسلمين من ثبت عنده شيء من ا ل م خ ا ل ف ة يناصح مقتضى ا ل ن ص ي ح ة أ ن تسدي له هذا العيب الذي اطلعت عليه أ و بلغك عنه و إ ذ ا لم يمتثل وما ارتكبه على الناس منه ضرر متعدي يتعداه إ ل ى غيره حينئذ يحذر من هذا العمل يحذر من هذا العمل و إ ذ ا لم يمكن إ ل ا بالتصريح ولا يكفي في ذلك التلميح والضرر المترتب على قوله أ و على فعله بالغ ب ا ل ن س ب ة لغيره مثل هذا لو رد عليه يقول كيف نوفق بين قول الله عز وجل لم يدخلوها وهم يطمعون وبين العمل طمعا في ا ل ج ن ة وجعلها غ ا ي ة ل ل إ ن س ا ن ف ع ن ي هذا شيء لم يدخلوها و م ط م ع و ن يعني شيء من الاستبعاد و أ ن أ ع م ا ل ه م لا تؤهلهم في نظرهم لدخول ا ل ج ن ة والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله خ ا ئ ف ة وهكذا ينبغي أ ن يكون المسلم أ ن يعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ويبتعد عن ما حرم الله جل وعلا ويبقى خائفا وجلا ان لا تقبل منه هذه ا ل أ ع م ا ل قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ه م الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر الذين اوتون ما اتوا وقلوبهم وجله قال لا يا ابنه الصديق هم الذين يصلون ويزكون ويصومون ويخافون أ ن لا تقبل أ ع م ا ل ه م فيجمعون بين حسن العمل و إ س ا ء ة الظن بالنفس مع ا ل أ م ل القوي بالله جل وعلا وبين العمل ط م ع في ا ل ج ن ة وجعلها غ ا ي ة ا ل إ ن س ا ن على ا ل إ ن س ا ن أ ن يعمل و أ ن يطمع ب ر ح م ة الله جل وعلا و أ ن يشفق و يخشى من نفسه و نيته و إ خ ل ا ص ه أ ن لا يكون عمله خالصا لله جل وعلا يقول كثير من يجادل في الثوابت يقول اختلف معك فتبقى و ج ه ة نظر ك الثوابت ن ي المساء التي لا خلاف فيها أ و دعائم ا ل إ س ل ا م العظام التي علمت من الدين ب ا ل ض ر و ر ة هذه ليست و ج ه ة نظر هذه مفاصله م ب ا ر ق ة المسائل التي فيها الخلاف س ا ئ ل و ا ل أ د ل ة تحتملها تبقى وجهه نظر لكن ما اتبق عليها ا ل ع ل م علم من دين ا ل إ س ل ا م ب ا ل ض ر و ر ة مثل هذا ليست و ج ه ة نظر يقول ذكرتم في بعض المحاضرات قولكم من حلل زاد المستقنع يصبح فقيها فكيف و ب ا ل م ر ا د بالتحليل قلنا أ ن ك ي ف ي ة التفقه من أ ي متن فقهي سواء كان ا ل زاد أ و غيره أ ن يفهم هذا المتن وتصور مسائله تصور وتوضح وتجلى ثم يستدل هذه المسائل ثم يذكر الموافق ويذكر المخالف ودليل المخالف ثم يوازن بين هذه ا ل أ د ل ه و يعرف الراجح من المرء ج و ح ه ا ي ان ي ن ص ب ح و ا فقيها أ ه ل للاجتهاد ط ر ي ق ة السلف ل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم كانوا يختمون في سبع فكيف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لعبد الله بن ع م ر ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن في سبع ولا تزد ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في سبع ل أ ن من جلس بعد ص ل ا ة الصبح ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن حتى تنتشر الشمس ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في سبع وهذا عمل لا يعوق عن تحصيل مصالحه لا في دينه ولا في دنياه أ ن ي اذا جلس ل م د ة س ا ع ة أ و أ ك ث ر من س ا ع ة قال ت ح ك ر و ا عن السلف كما جاء في س ن ة ه داود و غيره أ ن ي ق ر أ في اليوم ا ل أ و ل ثلاث و في الثاني خمس و في الثالث سبع و في الرابع تسع و في الخامس إ ح د ى ع ش ر ة و في السادس ثلاثه عشره و في السابع حزب المفصل يقول من كان يظن أ ن ه مريض ي ق و ل ه مرض نفسي وهناك علامات تدل على ذلك ف م ن ن ص ي ح ة مع العلم أ ن ه طالب العلم عليه أ ن يلقي نفسه و ي ح على الله جل وعلا في الدعاء و إ ذ ا ذكر له علاج مجرب نافع مثل هذا فلا مانع من استعماله يقول ما ر أ ي ك م في كتاب أ س ت ا ن الواعظين بما, فيه بما ان فيه أ ش ي ا ء مبالغه لا يصدقها العقل كتب ابن الجوزي ا ل و ع ظ ي ة فيها جمل نافعه م ر ق ق ة للقلوب وفيها أ ي ض ا جمل قد لا يصدقها العقل وفيه أ ي ض ا اعتماد على أ ح ا د ي ث ض ع ي ف ة ك ث ي ر ة بل فيها أ ح ا د ي ث م و ض و ع ة يقول جاء في الحديث أ ن ا ل ج ن ة قيعان ف إ ذ ا قال العبد سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله الله أ ك ب ر غرست له بكل و ا ح د ة منها غرست في من ا ل ج ن ة فكيف يفهم هذا مع ما ورد من نصوص الكتاب و ا ل س ن ة في وصف ا ل ج ن ة وما فيها من ا ل أ ش ج ا ر والثمار وهل يتصور أ ن في ا ل ج ن ة أ ر ا ض ي خ ا ل ي ة من شجر و أ خ ر ى على العكس هذه أ م و ر جاءت بها النصوص فعلينا أ ن نرضى ونسلم و أ ن لا نسترسل مع هذه التفاصيل وهذه ا ل أ و ه ا م بل نعمل النصوص كل نص في موقعه في و أ ن ت ما يضيرك أ ن تقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله أ ك ب ر ويكثر غرسك ب ا ل ج ن ة ومثله سائر النعيم الموعود به الموعود به هل نقول ان ا ل ج ن ة ا ل آ ن فيها مجال لمن س ي أ ت ي ويعمل أ ع م ا ل صالح لتبنى له القصور وتغرس له ا ل أ ش ج ا ر الله أ ع ل م لكن مع ذلك عليك أ ن تعمل بما يخصك وما يعنيك يقول إ ب ر ا ه ي م لمحمد ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام يا محمد أ ق ر ئ أ م ت ك مني السلام و أ خ ب ر ه م أ ن ا ل ج ن ة قيعان و أ ن غراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل ل ى اخره والله أ ع ل م ص ل ى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن